حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك لا يزير عنها إلا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك ألا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل راودتهم امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله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 وأعلى من شأنهم أولئك سبعة أصناف من الناس قاموا بأعمال جليلة فاستحقوا أن يستظلوا في ظل عرش الملك جل في علاه في يوم تدنو فيه, رؤوس تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلايا فيكونون في الغم والكر ما لا يطيقون ولا يحتملون ويبلغ العرق الى افواه الناس بل من الناس من يلجمه العرق الجاما والناس في حر شديد لا يتحملون حر المحشر ولا الموقف وهم في هذا الحر فإذا بسبعه اصناف من الناس ذكرهم الله جل وعلا في هذا الحديث وسمى اصناف اخرى تضاف الى اولئك السبعه قد ذكروا في احاديث اخرى هؤلاء السبعه وغيرهم يظلهم الله جل وعلا في ظل عرشه ولا ظل يومئذ الا ظل عرش الملك جل في علاه فلا يصيبهم حر ولا نصب لا يشعرون بتعب الموقف ولا حرارته من هؤلاء جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاول منهم امام عادل امام عادل وانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامام العادل على راس اولئك السبعه لان المناصب والسلطات شهوه عظيمه ولا سيما تلك الشهوه ان يكون المرء له قوه هو الامر الناهي له من يدافع عنه إذا اشار بيده هكذا تحركت الجيوش إذا اشار بيده هكذا نكل باولئك او باولئك لما كان هذا المكان محل شهوه ومزله اقدام وكثير من الناس بل ان القليل القليل النادر من يسلم من الظلم في تلك المناصب جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامام العادل الذي استطاع ان يتخلص من تلك الشهوه ومحبتها واستطاع ان يتخلص من اولئك المغرضين الذين يكونون اصحاب مصالح ويلتفون حول اولائك وبعد ذلك كله اقام كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتخلص من حظ النفس وشهواتها استحق ان يكون على راس القائمه بل حسبكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور فيرفعهم الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات واسمع على يمين الرحمن أي قربهم الله جل وعلا منهم فهو الحكم العدل ومن حكم فعدل استحق أن يكون قريبا من الملك جل في علاه فقربهم الله جل وعلا وأدناهم اخوتي الكرام ان الامام لا يكون عادلا عداله مطلقه الا بامرين اولا ان يقيم حكم الله جل وعلا فيحكم بين الناس بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واما الامر الثاني فهو ان يعدل بين الرعيه وأن يحكم بينهم بالسوية أن يعدل بين الرعية وأن يحكم بينهم بالسوية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بالمعروف ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا هكذا امر الله عز وجل باقامه العدل بين الناس ولو كان الناس الذين تحكم بينهم هم اقرب خلق الله اليك ولو على ابويك واقاربك سواء كان غنيا او فقيرا فانك ايها الحاكم مطالب أن تقيم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحكم بالعدل بين الناس هذا هو وصف موجز للإمام العادل ولذا لخطورة هذا الأمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يولي أمر المسلمين الا من علمه قويا امينا الا من علمه قويا يستطيع أن يقف عند حدود الله وان يقيم شرع الله جل وعلا فقد يكون صالحا تقيا عابدا لكنه ليس قويا لا يستطيع أن يقيم الحق وان ينفذه انظر وما الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه وارضاه كان وقافا كان يطبق حكم الله عز وجل ولا يستثني احدا حتى ان عبد الله بن عمر وهو ابنه لما كانت بينه وبين رجل من عامه المسلمين شريك في شيء وجاء له بارباحها من غنم او ابل فقال عمر ما هذا فقال هذا حق عبد الله شريكه يقول هذا قال هذا حق ابنك عبد الله قال واي شيء هذا قال كان شريكا معي في هذا المال فاخذ عمر رضي الله عنه تلك الانعام واراد ان يجعلها في بيت مال المسلمين فلما كلمه ابنه قال يا بني الناس يقولون ارعوا ابل ابن امير المؤمنين اطعموا إبل ابن أمير المؤمنين فكانك استفدت من كونك ابنا لامير المؤمنين من الناس وهذا لا حق لك فيه أراد أن يجعل ولده كعامة المسلمين وكان يؤنم نفسه كثيرا بل هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في أول يوم تولى فيه الخلافة وأراد أن يستريح وأن ينام فقال ابنه عبد الملك يا أباتي أتنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها. قال يا بني، استريح ثم أقوم. قال وما يدريك يا أبت أنك ستقوم؟ وما يدريك يا أبت أنك ستقوم لعل الموت ان يأتيك وتسأل بمجرد كونه صار خليفة. فقال نعم يا بني ودعا له فجلس مجلسه. ورد المظالم التي كانت قد اخذت في زمن سليمان من كان قبل سليمان ابن عبد الملك في زمن سليمان ابن عبد الملك رد تلك المظالم هذه مظالم قام بها الخليفة السابق ومع ذلك ما امضاها هذا الخليفة العادل فرد المظالم إلى اهلها. حتى أنه رد ارضا لرجل يهودي لتعرف عظمة ديننا لرجل يهودي رد إليه تلك الأرض إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وورد في رواية افنى شبابه ونشاطه في طاعة الله إن تربية الشباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون للأمة صلاح إلا به لن يكون للأمة صلاحٌ إلا به إن اعتنينا بتربيه أبنائنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربا تلك العصابه تلك العصبه في بداية الدعوة في دار الارقم ابن ابي الارقم رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه تربيه ايمانيه فخرجوا بعد ذلك على الناس دعاه يدعون الى الله عز وجل وصاروا اثبت من الجبال الراسيات لا تؤثر فيهم الأمواج وإن اشتدت الريح فلا تؤثر صاروا كالجبال الراسيات مهما كثرت الفتن وعظمت. فإنهم قد تربوا على كتاب الله وسنة رسوله وغرس ذلك في قلوبهم فإن الشاب إذا تربى على ذلك صار قويا بالله عز وجل مهما كثرت الشبهات سواء كانت شبهات تتعلق بالشهوات أو بالشبهات البدع وغيرها فإن الله جل وعلا يحفظه وكذا كان الصحابة لما تعرضوا للفتن والعذاب ثبتوا وما تراجعوا ابدا بل إن بلالا رضي الله عنه كانت الحجارة توضع على صدره في شدة حر الرمداء وهو يقول احد احد فرد صمد لا صاحبه له ولا ولد فما الذي ثبت بلال ثبته الله جل وعلا بتلك التربيه انها التربيه الايمانيه شاب نشا في عباده الله افنى شبابه ونشاطه في طاعة الله عز وجل فلما ترعرع منذ نعومه اظفاره على ذلك استحق ان يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله ان بني اسرائيل لما امروا ان يدخلوا الارض المقدسه ابوا وقالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتله يقولون ذلك لنبيهم فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون واولئك الذين شهدوا الايات والمعجزات شهدوا انشقاق البحر شهدوا الطريق الذي كان في وسط البحر شهدوا غرق من كان يقول انا ربكم الاعلى شهدوا تفجير العيون والماء وما حل بفرعون وقومه ومع ذلك كله ابوا ان يدخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لهم يعني وعدهم ان شرعوا في الدخول كتب الله لهم النص فلماذا لماذا لم يدخل اولئك وعصوا الجواب لانهم لم يتربوا منذ نعومه اظفارهم على طاعه الله عز وجل لم يتربوا من الصغر فتغرس فيهم القيم والإيمان وكانوا في حروب مع فرعون فلم تواتي لهم الفرصة أن يتربوا تلك التربية ولذلك ضرب الله عز وجل عليه التيه، فتاهوا في أرض سيناء قبل أن يدخلوا في فلسطين أربعين سنة قال أهل العلم في تلك الأربعين نزلت عليهم الشرائع والسنن فتعلموا الكتاب والسنة ثم مات نبي الله موسى بعد ثلاث سنين ثم مات نبي الله هارون ثم قام فيهم يوشع بن نون وهو فتى موسى فترب القوم في تلك الأربعين الجيل الأول كل مات ما بقي إلا الجيل الصغير الذي تربى في فترة الأربعين فلما أمرهم أن يدخلوها دخلوا وفتح الله جل وعلا على أيديهم هكذا إخوة الكرام لن يكون النص إلا بتلك التربية شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد في روايه كلما خرج منها حتى يرجع إليها قال الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله تعالى فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كالقنديل الذي يعلق في المسجد معلق مش عايز يخرج من المسجد إذا خرج عاد وفي هذا إشارة إلى فضل المساجد وتعميرها. فقد قال الله عز وجل في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجاره لا يسمعون المؤذن يؤذن الله أكبر حي على الصلاه حي على الفلاح ويقفون تاركون لتلك الصلاة كلا والله اذا سمع المؤذن فاذا بهم يلبون ويتركون اعمالهم ويغلقون اشغالهم لا احد يقف في محله وقت الصلاه ما ينبغي ابدا فان البركه تنزع واعلموا ان البركه من الله جل وعلا هو الذي يضعها وهو الذي ينزع ينزعها وليس بالاجتهاد او بكثره العمل فان الله جل وعلا هو الرزاق الذي قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قلبه معلق بالمساجد عقله متعلق هل حانت الصلاه الاخرى ام لا بل كلما كان عنده فضل من وقت جاء الى المسجد فجلس في بيت الله يصلي ويقرا القران أو إذا كان عنده وقت أو فرغ جزء من وقته وانتظر الصلاة إلى الصلاة جلس بعد المغرب قال أجلس أذكر الله جل وعلا وأقرأ القرآن إلى العشاء وانتظار الصلاة إلى الصلاة هذا كالمرابط في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة إلى الصلاة قال في آخر الحديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني اللي بينتظر الصلاة بعد أن يصلي الفريضة يجلس في مصلى يذكر الله عز وجل أو يصلي أو يقرأ القرآن إلى الصلاة الأخرى كالذي يقف في الجبال حافظا لثغور المسلمين من دخول العدو فذلكم الرباط لكنه رباط هين وهو صعب على كثير من الناس أو كثير من الناس يغفل عنه رجل قلبه معلق بالمساجد حافظ على صلاة الجماعة يرحمكم الله فإن البلايا التي تحل بنا سببها هو التخلف عن طاعة الله عز وجل وسببه كثره الفساد الذي يحل فإن الفساد إذا حل في مجتمع حلت عليه النقم من الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا إن المحبة أصل عظيم أصل له النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة في دعوته إلى الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين قبل الهجرة بين أهل مكة في زمن فترة الدعوة المكية اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وهذا يدل على أن الدولة لا تقوم إلا بالمحبة بين أفرادها والموده فإذا نزعت المحبة صار المجتمع متفككا وصار ضعفا كما كان حال الناس في الجاهلية. يبغي بعضهم على بعض الكل يعتز بنفسه ويعتز بقبيلته فر صاروا فرقا وشيعا واحزاب وقد قال الله لنبيه ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فلما صاروا كذلك انتشرت البغضاء بين الناس هذا يكره هذا لحزبه هذا يكره هذا لجماعته الكل يتعصب إلى جانبه وثم بوطقه عظيمة قد أذاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها تلك المسميات جميعا فالكل تحت مظلة عريضة وهي مظلة الإسلام فهي تسع الجميع أما تلك المسميات لما كثرت وتلك الجماعات والأحزاب لما كثرت فرقت الجمع وشدتت الشم, الشم وصار الناس شيعا وأحدثت بغضاء في النفوس فالكل ينتمي إلى حزبه أو جماعته أو قومه والكل يتعصب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانونا للولاء والبراء قال صلى الله عليه وسلم أن يحب المر لا يحبه إلا لله يعني في الله وأن يبغض المر لا يبغضه إلا لله فالحب والبغض لله رب العالمين ومعنى أن تحب رجلا في الله أي أنك تحبه لأنه يحب الله ورسوله أي أنك تحبه لصلاحه وعبادته. وأن تبغض انسانا في الله تبغضه لعصيانه وفجوره وبعده عن الله عز وجل أما ذات الإنسان لا يحب ولا يبغض إنما يحب للعمل ويبغض للعمل ولذا يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض تحبه لجانب طاعته وتبغضه لجانب معصيته يعني تبغض فيه المعصية وتحب فيه الطاعه أما أن تقول أنا أبغض فلاناً كليةً هذا لا يجوز إن كان مسلماً أبداً لا يجوز أبداً قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين بينهم تواضع أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه متلا لا يخافون في الله لو تلا. إذن هذا هو الحب الذي لله عز وجل وقد جعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله هذا من اوثق عرى الإيمان يبقى رجلان تحابا لله فقط اجتمع عليه وتفرقا ولذا لما أراد رجل أن يزور آخا له في قرية بعيدة ارسل الله جل وعلا له ملك والحديث في مسلم ارسل الله عز وجل له ملك في طريقه قال اين تقصد قال اريد القريه الفلانيه قال لماذا قال ازور اخا لي في الله قال هل له عندك نعمه تربها هترد مصلحة؟ قدم اليك احسانا وتريد ان ترده ها؟ اخذت منه مالا وتريد ان تذهب بهذا المال قال لا لا شيء من ذلك ابدا قال إذن لماذا تزوره قال لأنني أحبه لله هذا الحب الخاص أحبه لله قال فاني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحبك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيي وجبت من الذي اوجبها على رب العالمين هو الله اوجبها على نفس وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبازلين فيا وفي روايه أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه داه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الذي ينفق لله عز وجل لا ينفق شهرة وسمعة لا يخرج المال ليشار إليه ويقال عنه جواد إنما يخرج المال ابتغاء وجه الله تعالى وينظر إلى اوجه الخير فيضرب بسهم في كل وجه من تلك الأوجة إن هؤلاء يرفعهم الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء منهم فقالوا يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور من الاموال بالاجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم مع انك الان ربما تقول عكس هذا ترى ان اكثر اصحاب الاموال يضلون ويقعون في الشهوات باموالهم الا من رحم الله لكن حال الصحابة كان مختلفا. الفقراء يشتكون الأغنياء لكثرة نفقتهم لا لأنهم يمنعون زكاة أموالهم أو لأن التجار أصحاب المليارات يخرجون صدقات طوال العام ثم لا يعدون ولا يحسبون أموالهم في شهرهم المقرر ليخرجوا الزكاة الواجبة كثير منهم يفعل ذلك يقول لك بخرج طول السنة طول السنة بخرج لا هذا حق اوجبه الله في المال لا بد أن يحسب أما الصدقة المطلقة فهذا أمر آخر ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم شوف بيعملوا إذا أموالهم ولهم فضل من أموالهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون يستفيدون بهذا المال فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل عملكم قالوا نعم يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبرون أربعاً وثلاثين دبر كل صلاة لما تقول الذكر ده بعد كل صلاة تلحق أولئك الذين يتصدقون بالمال الكثير ففعلوا ذلك فعلم الأغنياء بما فعله الفقراء فقالوا مثل ما قالوا نفس الأذكر قالوه فاصبحوا متساويين في هذا وصار للاغنياء فضل ايضا باموالهم بالصدقات والنفقات حج وجهاد وغير ذلك فذهب الفقراء مره اخرى يشتكون الاغنياء لرسول الله قالوا ان اخواننا الاغنياء علموا بما قلته لنا فقالوا مثل ما قلنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ده فضل ربنا فضلهم به هكذا <تصفيق> الذي ينفق ويتصدق ولا سيما في زمان اشتدت فيه الأمور على الناس وضاقت فيه الأحوال وكسر فيه الفقراء وغلقت فيه المصالح في زمن الضيق لابد أن نكون أكثر نفقة وصدقه في سبيل الله من كان معه فضل مال فليعطيه لمن لا فضل له كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا هو التكافل الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون بين الناس دعك من هذا وذاك ودعك من المسؤول فكل سيسأل بين يدي الله لابد أن يكون هذا بين الناس ولكن لا تفتخر بصدقتك نعم يجوز لك في بعض الأحيان أن تظهر الصدقة إذا أردت من وراء ذلك حث الناس كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة لما جاء قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم متقلد السيوف مع الإنس يفرابته ما فيش حتى عندهم جراب يضعون فيه السيف غم لا عندهم شيء فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم حث اصحابه على الصدقه تصدق احد بماله تصدق احد بثياب بطعام بغير ذلك قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكومه عظيمه عجزت يده عن حملها كومه عظيمه من المال او من الطعام فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأى للجميع فلما رأى الناس ذلك قام الناس يسرعون من يأتي بطمر من يأتي بطعام من يأتي بدقيق إلى غير ذلك حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومات من الصدقات فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى صار وجهه كالمذهبة من السعادة والفرحة وقال من سن في الإسلام سنةً حسنة يبقى لتصدق بصدقه ظاهره على مرأة من الناس لكنه لغاية أن يقتدي به الناس فممكن تخرج صدقه أمام رجل غني بخيل ليرك انت صاحب المال القليل بتتصدق يوم يتذكر فيتصدق إن كانت بهذه النية فلا إشكال في ذلك فلا إشكال في ذلك أن تظهرها قال الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعم ما هي جيدة ما كانت مدمت لله ليس وراءها شيء آخر فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا هو الأفضل الأصل أن الصدقة مخفية لا تظهر حتى لا تجرح من, أعطته الصدق من أعطيته الصدقة اذن رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه بقي في الحديث فقرات لكنني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك أسأل الله جل وعلا ان يظلنا يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم إنا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نرتال من تحتنا اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر إخوانا المجاهدين في كل مكان اللهم منصر المجاهدين في كل مكان يا رب لا تجعل للكافرين على المجاهدين سبيلا وجعل للمجاهدين على الكافرين سلطان مبينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل حكام المسلمين اللهم منصر لحكام المسلمين اللهم ارزقهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه خير البلاد وإصلاح أحوال العباد يا رب العالمين اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم ارفع عن الداء والوباء والفقر يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة